قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنذئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاب وتبعت بلال خضر وأقر يادس لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين لا تأدب فما حقصتم فذرو في توبوله فما حقصتم فذرو في توبوله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يا كلما قسمتم لهن يا كلما قسمتم لهن إلا قليلا من ما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غات الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به فَلَمَّا جَاءَهُ وَلَّى قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَتَسْأَلْ فَتَسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَطْتُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سَمْرَاءُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَرَاهُ وَالْسَّهْوُ عَنَّهُ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ